جزاكم الله خيرا يقول السائل هل تنصحون الشباب بالخوض, بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية ام تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير أنصحهم بالابتعاد عن تداخل شؤون السياسة الخارجية امور ملوك وقومها الذي يسبب الفتنه والشد في احلال وأنصحهم على العقل وانصحوا بان يغلب العلم وطالب العلم والجهاد والتقوى وهو عن بعض البعض وهو نحسى عموما في مرائبهم وتنفيرهم وتغوصهم حتى ينتبع الناس بهم اما الاشتغاء ما بيع بينها الولوك والرؤساء والدول مما المجلسهم جراء دوائلها هذا قد يسبب كثيرا أما إذا كان المقصود يتم على الخطأ وقالة جديدة أو غلط وقالة مجلة أو ما اشبه هذا حق خطا ليوقع في الجريده او حتى لا يرتاضى